الهمزة في قوله أفأصفاكم ربكم بالبنين للإنكار ومعنى الآية أفخصكم ربكم على وجه الخصوص والصفاء بأفضل الأولاد وهم البنون لم يجعل فيهم نصيبا لنفسه واتخذ لنفسه ادونهم وهي البنات وهذا خلاف المعقول والعادة فإن السادة لا يؤثرون عبيدهم بأجود الأشياء واصفاها من الشوب ويتخذون لأنفسهم أردأها وادونها فلو كان جل وعلا متخذا ولدا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا لاتخذ أجود النصيبين ولم يتخذ أردأهما ولم يصطفكم دون نفسه بأفضلهما وهذا الإنكار متوجه على الكفار في قولهم الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا فقد جعلوا له الأولاد ومع ذلك جعلوا له أضعفها وارداها وهو الإناث وهم لا يرضونها لأنفسهم وقد بين الله هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى وقوله ام له البنات ولكم البنون وقوله لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء والآيات بمثل هذا كثيرة جدا وقد بينا ذلك بإيضاح في سورة النحل وقوله في هذه الآية الكريمة إنكم لتقولون قولا عظيما بين فيه أن الدعاء الأولاد لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا أمر عظيم جدا وقد بين شدة عظمه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 لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فالمشركون قبحهم الله جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ثم ادعوا أنهم بنات الله ثم عبدوهم فاقترفوا الجريمة العظمى في المقامات الثلاث والهمزة والفاء في نحو قوله أفأصفاكم قد بينا حكمها بإيضاح في سورة النحل ايضا قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قرأه جمهور القراء كما تقولون بتاء الخطاب وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم كما يقولون بياء الغيبة وفي معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير كلاهما حق ويشهد له قران وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها وجهان كلاهما حق وكلاهما يشهد له قران فنذكر الجميع لأنه كله حق الأول من الوجهين المذكورين أن معنى الآية الكريمة لو كان مع الله آلهة أخرى كما يزعم الكفار لبتغو أي الآلهة المزعومة أي لطلبوا إلى ذي العرش أي إلى الله سبيلا أي إلى مغالبته وإزالة ملكه لأنهم إذن يكونون شركاءه كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وهذا القول في معنى الآية هو الظاهر عندي وهو المتبادر من معنى الآية الكريمة ومن الآيات الشاهدة لهذا المعنى قوله تعالى متخذ الله من ولد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 فسبحان الله رب العرش عما يصفون وهذا المعنى في الآية مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأبي علي الفارسي والنقاش وأبي منصور وغيره من المتكلمين الوجه الثاني في معنى الآية الكريمة أن المعنى لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي طريقا ووسيلة تقربهم إليه لاعترافهم بفضله ويدل لهذا المعنى قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية ويروى هذا القول عن قتاده واقتصر عليه ابن كثير في تفسيره ولا شك أن المعنى الظاهر المتبادر من الآية بحسب اللغة العربية هو القول الأول لأن في الآية فرض المحال والمحال المفروض الذي هو وجود آلهة مع الله مشاركة له لا يظهر معه أنها تتقرب إليه بل تنازعه لو كانت موجودة ولكنها معدومة مستحيلة الوجود والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم سيكون لنا لقاء ليلة غد إن شاء الله فإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته